ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم إنا أ ا ل أ ن يأتيهم ذ ا ب أ ل ي م قال ي ا قوم للعلوم نذير ا ل ل ه و ا ت ق و وأطيعون ه يغفر ل ك م من ذنوبكم و ي ؤ خ ك م إلى أجل ه موسوعه النابلسي لو للعلوم ن الاسلاميه ل م دعاءا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم, آذانهم واستغشروا ثيابهم واصبوا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يغسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم, جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد ق خ ل ك م و س و ا ر النابلسي أ م ت للعلوم ه س ب الاسلاميه و ج ل ق ر ف ن نورا وجعل الشمس سراجا. والله سراجا الشمس موسوعه النابلسي ل ل ه ج ع ل ل ك م ا ل أ ر ض ب س ا ق ا ل ت س ل ك و ا م ن ه ا س ه ل قال ا فجاجا نوح ن رب إ م ع ص و ا و ا من ل م ي ز د ه م ا ل ه وولده إلا خ س ا ر ى و م ك ر و ا مكرا ا ك ر ب س و ق ا ل ه ا ل ا ت ر ن آرهتكم و ا و ل ا س و ولا ا ع ي غ و ث و ي ع و ونسرا ق ل و م ا ل ا تزد ا ل ظ ا ل م ي ل ا الضلالا م م ا خ ط ء الله أغرقوا ف د الحسنى لله أنصارا. وقال م و س و ع ل ى ا ل أ ر ض م ن ا ل يضل ك إنك ا ديارا ف ر تذرهم ي ن إن ع ب ا د ك و ل ا ي للعلوم ل و الاسلاميه بيتي ؤ م ن ولا تزد إلا تبارا. تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام